wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali ya'qub kama atmmaha ala abawika min wa بك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إِذ القَاوا لَ يوسُفُ وَأَخُوه أَحَبُّ إلَ أَبِنا مِنَّ وَنَحنُّ رُصَتُدٍ إِ أَبََ لَ فِي ضَلَُّ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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرسل تَعَ وَيْلَعَب وَإِنَّ لَهُ لَحافِظُونَ قَال إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يأكله وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الرئب ونحن نصبة إنا إذا لخاسرون